بسم الله الرحمن الرحيم شرح بن عقيل قاضي القضاه بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المولود في سنه ثمان وتسعين وستمائه والمتوفى في سنه تسع وستين وسبعمائه من الهجره على ألفية الإمام الحجة الثبت أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المولود في سنة 600 والمتوفى في سنة 276 من الهجرة بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. غفر الله تعالى له ولوالديه سجله فائز عبد القادر شيخ الزور بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضير ضم بغير سخط فائقه ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تصديلا مستوجب ثنائي الجميلة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 الشرح. الكلام المصطلح عليه عند النحات عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقديره استقم أنت فاستغنى بالمثال عن ان يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها لأن إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنا يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم. انتهى بالجر والتنوين والندى والأل ومسند للسم تمييز حصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام الأول تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما الثاني وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه أخرى. الثالث وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين الرابع وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون اي حين اذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم واتي بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف اليه نحو كل قائم اي كل انسان قائم فحذف انسان واتي بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها الخامس وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف العلة كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن اصبت لقد أصابا فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقذ السادس والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاو المخترقن وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والالف واللام نحو الرجل والاسناد إليه نحو زيد قائم فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والالف واللام والاسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف مكان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له انتهى بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي الشرح ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة نحو فعلتي ويمتاز أيضا بتائئة والمراد بها تاء التأنيس الساكنة نحو نعمة وبئسة فاحترجنا بالساكنة عن اللاحقة للإسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراض نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربة وثمة وأما تسكينها مع رب وثمة فقليل نحو ربة وثمة. ويمتاز أيضا بياء افعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي وإنما قال المصنف ياسعلي ولم يقل يا الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفي الاسم نحو غلامي وفي الحرف نحو إني بخلاف يا إسعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى عن بالناصية والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد انتهى كواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وناضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وأشار في ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالأسعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم ثم اشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز أي ميز ماضي الأفعال بالتائي والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيس الساخنة وكل منهما لا يدخل إلا على ماض لفظ نحو تباركت ياز الجلال والإكرام ونعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن وخرجن فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل فصه وحيّ هل اسماني وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد. لا تقول صه ولا حيّ وإن كانت صه بمعنى إسكت وحيّ هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو إسكتنا وأقبلنا، ولا يجوز ذلك في صه وحيّ هل. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يشير الى ان الاسم ينقسم الى قسمين احدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما اشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني اي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف وممن ذكره ابن أبي الربيع كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل الشرح ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم للحرف في أربعة مواضع فالأول شبهه له في الوضع أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربته أو على حرفين كنا في أكرمنا وإلى ذلك أشار بقوله في اسمين جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك ناء اسم لأنها مفعول وهو مبني لشباهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان أحدهما ما أشبه حرفا موجودا والثاني ما أشبه حرفا غير موجود فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم وللشرط نحو متى تقم أقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع وذلك لأن الإشارة معناً من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليتا وللترجي لعل ونحو ذلك فبنيت أسماء الإشارة لشباهها في المعنى حرفا مقدرة والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك فأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبني لشباهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك واحترز بقوله بلا تاثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه نائب مناب ضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن ادرك فليس متأثرا بالعامل وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرفة في ملازمة الافتقار فبنية وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة انتهى ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما وسمة لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم بضم الهمز وكسرها وصم بضم السين وكسرها وصما بضم السين وكسرها أيضا وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن امكن وهو المنصرف كزيد وعمر وإلى متمكن غير أمكان وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن انتهى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نونئنات كيرعن منفث لما فرغ من بيان المعرب والمدني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني مختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو إضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة فإن لم تتصل به لم يبنى وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان؟ واصله هل تضربان؟ فاجتمعت ثلاث نونات فحدثت الأولى وهي نون الرفع كراهه توالي الأمثال فصار هل تضربان؟ وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هندو وأصل تضربن تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن اصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في اعرابه ان يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد؟ فان لم تباشره اعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربنا والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإضاح انتهى وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم الحروف كلها مبنية إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم فالتبعيض مستفاد من لفظ من؟ بدون الأعراض والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه اخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن وقد تكون كسرة كأمس وجير وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف انتهى والرفع والنصب جعلن إعرابا لسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بنين مر الشرح أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيد لا يقوم وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحه والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة انتهى وارفع بواو وانصبن بالالف وجرر بياء ما من الأسمى أصف شرع في بيان ما يعرب بالنيابه عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي اب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالالف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسره وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت والصحيح أنها معربه بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره انتهى من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبان أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصفا وجرا نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم اي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم انتهى اب أخ حم كذاك وهنوا وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأخير أَحْسَنُ وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم الذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخرين وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهني زيد وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ومن حفظه قجة على من لم يحفظ وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه ينجر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواوي والالف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم. نحو هذا أبه وأخه وحمها ورأيت ابه وأخه وحمها ومررت بأبيه واخيه وحمها وعليه قوله بأبه اقتداعدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص واللغة الأخرى في أب وتاليه أي يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقرر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواوي والألف والياء والثانية أن تكون بالألف مطلقاً والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل انتهى وشرط ذل الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ الثالث أن تكون مكبرة واحترز لذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناه فإن كانت مجموعة اعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت اباءهم ومررت بآبائهم وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالالف رفعاً وبالياء جرا ونصباً نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذل إعراب أي يضفن لا للياء أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير فيه يضفن راجع إلى أسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة فكأنه قال وشرط ذل الإعرابي أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم بالالف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتاك ذاك اثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما ينوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صارح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو الشفع وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو إثنان فإنه لا يصح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول إثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكل إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرة نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى وبنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الالف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأنما قبلهما لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الأرف رفعاً والياء نصباً وجرة وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالأرف رفعاً وبالياء نصباً وجراً هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجرة سيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما انتهى وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه واعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا واشار بقوله عامر ومذنب الى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة فاشترط في الجامد ان يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التانيث ومن التركيب فان لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز, جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصق وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وإن كانت فيه تاء التانيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكفيون، وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبو سيبويهون وأجازه بعضهم. في صفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعل ولا من باب فعلان فعل. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى نحو سكران وسكراء فلا يقال سكرانون وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكروها بقوله عامر فانه علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون واشار الى الصفه المذكوره اولا بقوله مذنب فانه صفه لمذكر عاقل خاليه من تاء التانيث وليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون وشبه زيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يفترد أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه زيني إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة يجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما الحق بجمع المذكر السالم في اعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشرون وكذلك أهلون ملحق به لأن مفاده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يفترد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 بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه جنس جامد كرجل ذلك اولو لأنه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل وارضون جمع أرض وارض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنه اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط وأشار بقوله وبابه إلى باب السنة وهو كل سن ثلاثيا خذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيس ولم يكسر كمئة ومئين وثبة وثبين وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه فإن كسر كشفة وشفاة لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كظبة فإنهم كسروه على ضباط وجمعوه ايضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبونا وظبين وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن السنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراض على النون فتقول هذه السنين ورأيت سنين ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته واختلف في اضطراد هذا والصحيح أنه لا يفطرد وأنه مقصور على السماع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جعلها عليهم سنين كسنين يوسف في احدى الروايتين ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وسيبننا مردا الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإزام النون مع الإضافة ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نفق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه حق الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف اخرين وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك وحق المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة ومنه قوله على احوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحه وتغيب وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولا وظاهر كلام المصنف الثاني ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ضبيانا وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به وما بتاء ألف قد جمعا يكثر في الجر وفي النصب معه لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بسالم احترازا عن جمع التفسير وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاوى ألف قد جمع أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاه فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضاية ونحو أبيات فإن تاءه اصليه والمراد منهما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وانما هو بالصيغة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمه وينصب ويجرب الكثرة نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إلّا موجب لبناءه. انتهى. كذا أولاته والذِي سَمَّن قَدِّ جُعِل كَأَلْبِرَعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِل. أشار بقوله كذا أولاته إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم. بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرى كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهران اخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسره ويزال منه التنوين نحو هذه أزرعات ورأيت أزرعتي ومررت بأزرعات والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أزرعات ورأيت أزرعات ومررت بأزرعات ويروا قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث انتهى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمه نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسره هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإذا أضيف جر بالكسره نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة انتهى واجعل لي نحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب بسمة كلم تكوني لترومي مظلمة الشرح لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان وأشار بقوله وتدعينا إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار انتهى وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثام منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا ايضا يجر الشرح شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال فذكر أن كلما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلاً وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحا وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمه قبلها كسر نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرني وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كثرة عن التي قبلها سكون نحو ضبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كثرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو ثمندو وقمندو انتهى. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضم نحو يغزو أو ياء قبلها كثرة نحو يرمي أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحدف في جازما ثلاثهن نقض حكم لازما ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ولي يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الأخير نحو لم يخشى وأشار بقوله وأبد نصب ماك يدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعوا ولا يرمي وأشار بقوله والرفع فيه منوي أي أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء وأشار بقوله وحدف كازما ثلاثهنّ إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغزو ولم يرمي فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف انتهى النكره والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر النكره ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنها معرفة قبل دخولها عليه ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل ال نحو الصاحب وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي أي غير النكرة المعرفة وهي سته أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالالف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام فما لذي غيبة أو كأنت وهو سم بالضمير يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من أكرمك والياء والها من سليه ما ملك الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدا به كالكاف من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصره وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار انتهى وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تسنى ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله فالكاف في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء وأشار إليه بقوله للرفع وجر وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنفض نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنفض والجر الياء فمثال الرفع نحو أضربي ومثال النفض نحو أكرمني ومثال الجر نحو مربي ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم ما لا يشبهاننا من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل انتهى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتقول للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قام والزيدون قاموا والهندات قمنا ومثال المخاطب اعلموا واعلموا واعلمنا ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم اصلا بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا انتهى ومن ضمير الرفع ما يستثروا كفعل الأوافق نغتبط التشكروا ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل التقدير أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول افعل زيد فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستثر الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت فإن كان الخطاب لواحده أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلنا هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استثار الضمير ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنى عشر أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك او المعظم نفسه وانت للمخاطب وانت للمخاطبه وانتما للمخاطبين او المخاطبتين وانتم للمخاطبين وانتن للمخاطبات وهو للغائب وهي للغائبه وهما للغائبين او الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات وذو انتصاب في انتصال جعل والتفريع ليس مشكلة أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12 إيايا للمتكلم وحده وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبه واياكما للمخاطبين أو المخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن وإياك للمخاطبات وإياه للغائب وإياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل الا فيما سيذكره المصنف فلا تقول في اكرمتك اكرمت اياك لانه يمكن الاتيان بالمتصل فتقول اكرمتك فان لم يمكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو اياك أكرمت وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع امكان الاتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير انتهى وصل أوصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف تمى تذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانتصالا أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبوي أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأشار بقوله في كنته الخلف تما إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته واختار في بويه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في اتصالي ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا جتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهني وأجازه قوم ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيتني إياه وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس فإن خيف لبس لم يجوز فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب فلا تقول زيد أعطيته إيات لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا إذا جتمع ضميران وكان منصوبين والتحداث الرتبة كأن يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إيايا وأعطيتك إياك وأعطيته إياه ولا يجوز اتصال الضميرين فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضروره قطبت وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الاتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهريري وقد تقدم ذكر ذلك انتهى وقبل ينفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوم النون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيسي ذهب القوم الكرام ليس واختلف في أفعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما افقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه والصحيح أنها تلزم وليتني فشى وليتي ندرة ومع لعل عكس وكن مخيرة في الباقيات واضطرارا خصفا مني وعني بعض من قد سلف ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحدث منها إلا ندورا كقوله كمنيه جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم وأما لعل فذكر أنها بعكس ليتة فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لابيض ماجدي ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل وهي إن وان وكان ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ قال الشاعر أيها السائر عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني انتهى وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذره ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف والكثير في قد وقط ثبت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي وقد جتمع الحذف والإثبات في قوله قد ني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد انتهى العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشذقم وهيلة وواشقي العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة فالاسم جنس يشمل النكره والمعرفة ويعين مسماه فصل أخرج النكرة وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة بن العبد لأمه وقرنوا اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشذقا اسم جمل وهيلة اسم شاه وواشق اسم كلب انتهى واسما وكنيه وكنية ولقب وأخرا ذاء سواه صحبا ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر وبالكنية ما كان في أوله أبن أو أم كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزيد العابدين أو ذم كأنف الناقة وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه ويدخل تحت قوله سوا الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وَأَخِّرًا ذا إن سِوَاهُ صحبا وَذَجْعَلَ آخِرًا إذا اسم صحبا وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب لسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو لسم فكأنه قال وأخر اللقب إن صحب لسم وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف إذا اجتمع الاسم واللقب فإما ان يكون مفردين أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفردا أو الاسم مفردا واللقب مركبا فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز ورايت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع فتتبع الثاني فتتبع الثانية الأول في اعرابه ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدا والتقدير هو أنف الناقة والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة ومنه منقول كفضل وأسد وذور تجال كسعاد وأدد وجملة وما بمسج ركباه ذاء بغيري ويه تم أعرباه وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعاد وأدد والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل او من اسم جنس كاسد وهذه تكون معربة او من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها انها تحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومرت بزيد قائم وهذه من الاعلام المركبة ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعل ومعدي ترب وسيب ويه وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه اعرب ومفهومه أنه إذا ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكره فتقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت بعلبك. ويجوز أن يعرب أيضاً إعراب المتضايفين، فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. فتبنيه على الكسر وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة ووضعوا لبعض لجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برّة للمبرة كذا فجار علم للفجرة العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص له حكمان معنوي وهو ان يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية نحو هذا أحمد ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكره من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم